اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَزِيدُونَ فِي خُشُوعِهِمْ وَقُلْ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وضرب الله مثلا الرجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إكَ مَّتون وَإِهُ مَتون ثَُّ إكُم يَوْمَ الْ القِيَمَةِ ع دَرِّكُم